نعم بعد الفطور السلام ورحمه الله تعالى سوا الله يكلم الحمد لله <تكلم> <أتكلم> اي <أتكلم> <لاه> الآن الشباب جاهزون إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا الشباب جاهزين ان شاء الله و تعالى نبدأ يا شيخ نعم أقول الشباب <تسيق> جاهزون <تسيق> سيصل الرحمن ورحمة <تسيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فانطلاقا من قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع كابركم وانطلاقا بما جاء في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حطه وإنه لا سعادة للأمة إلا لما ارتبطوا بألمائهم فهم أئمة الهداء ومصابيح الدجاء والحمد لله قد تطرم لنا شيخنا الوالد الألامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورآه من كل سوء ومكروه لأبنائه السلفيين في اندونوسيا عموما وفي مدينة سولو جاوى الوسطى خصوصا بهذه الفرصة المباركة للتوجيه والإرشاد لما فيه الصلاة إن شاء الله تعالى للسلفيين فجزاك الله خيرا جزيلا على اهتمامه وحرصه لسير الدعوة السلفية في كل مكان على وفق الكتاب والسنة ولا نطيل نترك الوقت لشيخنا الوالد للإفادة لهذا الجمع المبارك من الدؤاء السلفيين وطلبة العلم والمحبين للدعوة السلفية فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى الذي بعثه الله تبارك وتعالى على حين فتره من الوسل وخشوم من الجهل فبعثه رحمة للعالمين تشويرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فدلغ الرسالة أنا أكمل وجه كما أمره ربه بقوله الحد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك استمر في تقليق رسالة ربه ثلاثا واشهين سنة ناعيا ومعلما وقاضيا ومسكيا ولاعظا يأمر وينهى وينبلئ احكام الله العاتل وشرحه المصهر ومن ثقل الى الرفيق الاعلى الا بعد ان اكمل الله يمى الدين واتم علينا النعمة وامتم علينا نهالك في قوله الحق اليوم اقلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورغيت لكم اسلام دينا وأمتنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بما لم له مما ألحه اليه ربه بقوله عليه الصلاة والسلام إني كاركم فيكم إن تمسكت به لم تقل بعدي كتاب الله رسوله وقوله عليه الصلاة والسلام برقتكم على الفيضاء ليمناها كان هايا لا يجيء حل انها بعدي الا هذا اللهم صل وسلم وبارك على نبيك مصطورا ارزقنا محبتك يا كريم ومحبه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انك على كل شيء قدير من الاجابه للذين. ثم هم بعد أن يهدخوا في الله إن من مناهج السلف وبرامجهم التي يسعون عليها في نشر الحلم ودغرهم لأهله ومذاكرتهم فيه هو شنو لو؟ فرق متعدده من ابكار تاليف الكتب تشتغل التي يستن فيها مؤلفوها الى اربعه مصادر هي مصادر التفسير كتاب العزيز الذي نعته الله بأجمل النعوث وأذكه وهو لها أهل حيث قال السمحارة وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من ضيلي ذيه ولا من خلفه تنزيل من حسين الحبيب والمصدر الساين السنة المطهرة التي حث عليها ودعا الى الاعتصام بها هذا الكتاب الأذيذ وانتن بها على هذه الأمة ودونها بهذا الكتب على طريق الانتنان كما قال حز شأنه والذي بعثت الأميين رسولا منهم يترح عليهم آياته ويذكيهم يتعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفظنا بالمجيب وأمرهم الله بالالتزام بها يملكم تفصولا في آية النسكمة قال عز شانه وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُلُوهُ وَمَا مَعَاكُمْ عَنْهُ الْوَفِقِ الْكَبِينَ وحذَّرَنا ربنا من مخالفة نبينا والزهد في سنته والرغبة عنها حذرنا الله من ذلك كله في آية مرحلة فقال عز شانه اللي يحد للذين يقاتلون عن أمره أن تصيبهم فتلة أو يصيبهم عذاب قليل جاء الحفظ على التزام السنة من نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بشمتي وسنة الخلفاء الراشدين التحديدين من بعد تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجل رئيات ثم استحاف الأمور فإن كل مخدة بدع وكل بدع ضلالات فتسمعون خلاني نعم نعم واضح بارك الله فيكم والمصنع الثالث الإجماع في كل زمان ومكان بحسب الامكان تنما في اهل الصحابه الكرام فانه كان منتقدا وواقعا وانما بعد ذلك فبحسب الامكان وبحسب ما تيسر للجماعه والأمة لا تتمر على ظلالة في كل زمان ومكان والرابع الثلاث الجلي الذي يستمد إلى المصادر الثلاثة الأولى هذا الذي ذحان إلى ذكره هو أن من مرامج الدعوة الثلاثية ومن أصولها وأركايلها تبرير الدعوة بالتأليف تأليف الكتب التي تستند إلى هذه المصادر الأربع التي أسلفت الإشارة إليها ثانيا تبريرهم الدعوة من طريق في الواقع والجرشات، من طريق المحاضرة، من طريق الندوة، ومن طريق اللقاءات، ومن طريق خطاب الجمعة، ومن طريق المحاياح المتواجدة التي فيها الرحلة بالأمة و. هذه الثرب التي أسلكت هي الثرب التي يسلكها فإن في الدعوة في كل زمان ومكان لتبريد هذه الدعوة الكريمة التي امتاد في انطلاق أهلها من كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالفهم التخلص الذي مشى عليه أسلافهم الأوائل وتبعهم على ذلك الأئمة الأعلام من أبناء الإسلام إلى يومنا هذا وإلى ما شاءه ومعه أن يكون في واشتقبل السماع ودد طلبت مني كذكيرا بما تيسر ثم نوجي من الله عز وجل أن تكون فيه البركة والنفى ولا تشعدي إلا الإجابة إلى معظمات لبتم فأقول إخواني في الله وأبنائي شباب الإسلام في هذا المقام الذي أجمعتم فيه بل وإلى كل شأن أذكركم نفسي لما ينفعه المفيد والذكرى تنفعه المؤمنين أذكركم بأن الله عز وجل خلصنا في أحسن سكرين تفللنا على كثير من العالمين وأكرمنا بالأقول وسائل الحواس والجوارح ليستعين بها على إقامة مراد الله منها فالشكر لله دائما أبداً وتبارك الله أحسن الخالق حظاً إن إله ما عز شانه الذي من أسمائه الحكيم والرحيم لم يقلنا إلى أقولنا لنعرفه ونحبزه ومقدره حتى بدره ولكنه أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام وبلغنا البلاغ المبين ورصح للتقليل أجمعين تأنزل الله علينا كتابا هو الفرقان بيانا لكل شيء وعودا ورحمة وبحرى للمسلمين أمرنا الله فيه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بعوامر وكلفا بانتتالها يدرك ذلك طواء القرآن بل محبون للسنة أمرنا بأوامر وكلفنا بانتفالها ولها ما عن حار ومآثل وكلفنا بالكنابها طاعة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأودع فيها والاختيار والإرادة والمشيئة التابع لمشيئة ركب فينا القدرات على سئل الخير في حدافيره وترك الشر جملة وتفصيلا كما انفعل الخير فبطول الله ورحمته فعل ثم بفعله استاذر عن إرادته التابعة لإرادة الله ومشيئته ومن فعل الشر ومن أول الله وحكمته ثم بتصرفه ومشيئته لا يظلم ربك أحدا فكان الله على كل شيء مبتدر إخواني في <تصفيق> الله وأبنائي شباب المسلمين إن اللهم الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا أخفى علينا آجاننا فمن من يموت صغيرا قبل أن يجري عليه كلم التكليف ومن من يموت وهو في قررة الشباب وطفرة ومن من يموت كهلا ومن من يموت شيخاً كبيراً يالله يضغي الحق ويحكم به لا معظب لحق ولا رد لكضائه وهو سريع الحساب كما قال عز من قائل يا أيها الناس إن إيه كنتم في ربي من البعث فإن خلقناكم من شراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبأة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ففلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى, من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ذكر الأرض هابدة فإذا أنزلنا عليها القاعة تزد ربك وأنبتت من كل زوج بهي فإنه عز وجل جعل لنا دارا من في هذه الدار لها بداية ولها بخاية الليها دار البرزق فدار القرار وكلاهما دار جزاء على ففي كل دار منها لله في خلقه شؤون أو مح الله لنا ذلك في مصحف التنزيل وعلى, وعلى لسان رسول الله الذي أوح الله عز وجل إليه كتابه نذل والسنة المطهرة غير أن دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية بل هي حياة باطية دائمة أهل الجنة في نعيمه نتفلقون وفي روباتها يحضرون وهم فيما اشتخد أغفتهم خالدون كما قال عز شانه يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحجنون الذين آمنوا بآياتنا وقاموا مسلمين ادخلوا الجنة هل تم أجواجكم تحبرون الآيات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الدري الغابر بالأسود من المشرك أو المغرب لتطابوا لما بينهم قال يا رسول الله تلك مناجل الأنبياء لا يبلغها غيره قال بلى والذي رس محمد بيبه تجال آمن بالله وصبك المؤمرين ورحم الله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي ذكر أهل الجلة وما من المحين يتكلبون فقال في مقعد صدق حبد الجار ربهم وذار قلود لم يخافوا دوالها فواكهها مما تلد عيونهم وتطلد الأنهار بين ظلالها على شره مرفوعة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واطفا لها فطائنها استفرق كيف ظنكم بواهرها لا منتهى لجمالها بينما أهل النار والرياض بالله في جحيمها يخرقون وفي ذركاتها يتقلبون ومن ضريعها والزبط تلكمها يأكلون وعليه من الحديث يحرمون وبالسياة الحامية ومقام الحديد يرامون إن المجرمين في أذاب جهن مخالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلشون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الآيات لذا وغيره معشر الإخوة والأبناء فإن الله فدأمرنا بكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ومعادنا ومعاشنا فنهانا أما يضرنا في ديننا ومعادنا ومعاشنا حتى لقد أمرنا عز شأنه لطاعته جنة وتفصيلا لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وطاعت السلطان المسلم في أرض الله، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، وأمرنا بعبادته وحده، وفرق عبادة ما شوى، فصار سبحانه وعبدوه، ولا يشركوا به شيئا. أمرنا بالمشارعة بصالح الأعمال الظاهرة والباطنة لتكون سببا لمرضاته وجنته التي نعتها لنا في نطق آياته وعلى لتاب رسوله عليه الصلاة والسلام في غير ما آية وحديث كما مر علينا طرف من ذلك وأمرنا سبحانه وتعالى أن تكون المنافسة بيننا في كل عمل صالح مبرور يكون سببا في رب الرب الكريم والفوض في حياة السرور والحضور في جنات النعيم وأمرنا سبارك وتعالى الإشتقامة على طاعته أقوالا وأعمالا ووعدنا عليها ما قصه علينا في ذكره الحكيم بقوله سبحانه وسآل إن الذين طالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجلة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الجنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشته أنفسكم ولكن فيها ما تدعون نذل من قصير الرحيم وأمرنا لما نحن في أمصر حاجة إليه وهي التوبة النصور التي يمحو الله بها الذنوب ويستر بها العيوب ويرفعنا بها درجات فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة وغير ذلك كثير مصدره كتاب ربنا وصحيح سمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أئمة الهدى من الصحابة والتابعين لهم على النهج المرتضى وراء هذه الكلمة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ناشئة لي للكم أختمها بما جاء عن عبد الله والمشعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله تعالى حق الحياة استحيوا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى فليحفظ الكتنى وما حوى فلينكر الموسى والبنى ومن أراد الآخرة فرث زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حتى الحياة وفي وقيمة الخليفة الراشد علي بن عزي طالب رضي الله عنه حيث قال محذرا من اتباع الأوى وطول الأمل إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِثْنَكَيْنَ طول الأمل وإقتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اقتباع الهوى فيصد عن الحق ألا وإن... وإن الدنيا تدونت مجبرة والآخرة مطبلة ولكل واحدة منهما بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب يغدد حساب ولا عمل هذا ما أحبث أن أذكر به نفسي وأذكر به السامعين بواسطة هذه الوسيلة وهي من نعم الله عز وجل على العباد الذين يستغلونها ويستكبرونها في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعهم في جنياهم وقفاهم والله أعلم يكفل الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم فكان الكلام واضحا بصدد على المنهج السلفي يدرج معنا طلب العلم الشرعي على اهله مستعيرون على نهج السلف الصالح الذين ينتلون من نصوص الكتاب والسنه بفهم فهم سلف الامه بالاستمرار الدائم في التعلم والبحث مع الأنياره بالقرآن الكريم إلائة وتفقما للمعاني بالسنة المطهرة كذلك إنياره بها و. مبنى للجهود للقلاء عليها وعلى أحكامها نتعلم الشيرة النبوية التي طعره منها كيفية دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الأمة جمعا الاختلاف اختلافة بكات الناس وإنه يؤمن بهابه ويطائحه وسياسته للأمة كذ أنه لا تنفع دعوة إلى الواع عز وجل إلا إذا كانت على منهاج النبوة القاضي ومنهاج النبوة لا يدرك إلا بذل الجهود في خلب المشرع على أهله، لأن ذلك يكون الحد كما بأعظم الأسباب التي يكون بها سلبيا بحرب الله قوته، فيستمر فتثمر دعوته، ونجد الله له البركة في أمره، ليكون نافعا أينما حل وأينما صاحب. على ذلك ونهنع أخواتنا ودناتنا الصائرات على نهج السلف، على الهن بكثبيت العمل لما علمنا من منهج السلف، وعلى رأسه فهم العقودة السلفية التحيحة والمنهج العملي. ومن قال ما يخصهم من الانحجام بالحجاب الشرعي للعفقة والبعد عن الرجال الأجانب والتحسن الدائم فكلهم من الأجرب إذا اعتبتنا الحجاب بأمن من ينتفل أمر الله فكان عمل صالحا كان وعد وعدا بالداول الجزيل فان امن الصالحات ما قال الزجاج كان عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن قال المحيين له حياه طيبه ولا نزيلنه في باجرهم الذي كانوا يعملون فعليهم اكفاهات القيام على الخدمام في الله مطهرة وأحكامه الآدلة من ذلك تخم الحجاب الذي حصل تساهل فيه في كثير من ديار المسلمين وقصور التبرع والصفور من الأكرم الله بالإسلام فأعلى السلفيات أن ينشر الدعوة إلى التزام. بالكتاب والسنة عموما والالتزام بما يخصهن من الحجاب والطاعة المعروف طاعة الأبوين وطاعة العالم الناصح في شرع الله وتنفيذ وطاعة الزوج وفرمية الأبناء وفرمية البنات وطاعة الزوجة في الميطنع حسب الطعاة والقدرة والله يكتب لأنا الأجر والثواب، والحمد لله على نأمه وقضله وحجانه قياسة الشرعية في نسبة اختيار الحاكم واختيار ذوي الكفاءات الذين يقودون الأمة قيادة فالحة فالحة يطولنا له طائفة من المنان الحل والأقل لا من هب ودب اني اسمى بالإذكراعات من المسلم والمجرب والصغير والكبير والذكر والإنسان والمؤمن والفاجر هذه أنه كذلك الكلمة وليس الطحيحة إذا فصل الجى الطحيحة والصوات الشرعية أن الحاكم يختاره أهل الحل والعقد، وأن أهل الولايات الذين وعنون عبر الأمة كذلك مع الحاكم العلماء قالوا الحل والحزب أتحقق الدولة على طريقه الإسلام وعلى طريقه الشريعة وعلى طريقه السياسة الشيعية التي يجب أن تكون عليها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الانحراف في السلسلة الفوضى والغوغائية فأحل الأم. يترطعون بأنفسهم ويبيناني الناس بالحكمة في دون مجاجقة ولا يجدوا لأنفسهم كما يؤذيهم في الدنياهم وشعون طويلة السحيحة أولا نحمد الله إن كان صادقا في طويلة يؤود إلى ما كان عليهم من المنهج السنة والسلفي من الإنايض الكتاب والسلمة وفهم الأحكام الشرعية وتطبيقها تثليتا عمليا وعقب العلم عن الأشواق ومجالسة السنحين وإقامة الفرائض على الوجه الصحيح. اختذرد إلى الله بالنوافل وأتياج المتاجد والاستمرار في فلد العلم ونبذ ما كان عليهم بالانحرار وعند ذلك انصدت فإن الله قد وعد التائبين بقبول توبتهم ومغفرة ذنوبهم بل ويبدلها حسنات بفضله وكرمه ما في آية الفرقان إلا من كاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفرا رحيما قال أجل شأنه إني لغفطار لمن كاب وآمن وعمل صالحا ثم مهدد تولى الجزئيات التي يتناولها عموم المفصول. فالناس يعرفون بأعمالهم، أهل السنة يعرفون بالخزانهم وعتصانهم بالكتاب والسنة، ويتكلمهم العمل في وقت الحياة. او الاهو والانحرافات والدلالات تعرفون أيضا بتصرفاتهم بدعوتهم المخالفة لمنهج السلف وبمخالفتهم لنصوص الكتاب والسنه وحديث سلف الامه فقد يعرف الشخص لانه من أهل السنة حتى ويفو الشخص الآخر المواد المقابل لأنهم أهل الدعاء وهذه المعرفة لابد أن تكون حقيقية عليها أدلة لأن لأن السنة أو للأهل الدعاء والفلال هذا أمر لا يخفى فمن قديم الزمان سلفه أهل السنة وانك الشيعة باشماءهم واعرفوا كلام نيدروم واعرف ائمه البدع الذين يدعون اذا نار باشماءهم كما عرفنا الجانب ابن الدعد بن درهم والجانب بن صفوان وشيخ المرسي ولاكن وعمر ابن ادود ومعبد الغيان الماشطين وعرفنا الخوارد في افعالهم وظهر مالك من احل البدع والشخصيات وأتلاعين من الشخصيات واتلائه من احل الملد والمحل مقالفة فهذا امر معروف ان اصحاب السنة يعرفون باعمالهم باقوالهم واسعالهم وان اهل الدجئة يعرفون كذلك باقوالهم وامالهم في غادر الاجمان وفي هذا الزمن فلا يجيز لاحد ان ينوض ويلبس على الناس فيقول لهم ان نصوص الكتاب والسنة لا نص على هذه البلاع بكذا أو كذا وتبليغ شهر الله طبعاك وتعالى تبليغ لدني الناس تبليغ للكافرين يدخلوا في الإسلام وتبليغ للمنافقين وأكداء الأهوى لين ينفزنوا بأحكام الإسلام والسنة باكنا وظاهرات وتعيون للجاهلين من المسلمين الذين يدخلون أحكام الشهر وتعليم للمبتدئين من أهل السنة الراغبين فيها يزداد معرفة إلى معرفتين فيزداد منهم وتعليم الصغير والكبير والقاسي والداني هذا هو الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى تبدت من تبجع الناس إلا حرصا أن يبلغهم شرح الله ودين الله فمن انسفنها الحمد لله ومن أبع فإن لأئمة الإسلام مواكف منه معروفة ومشهورة موقفهم من أخلي القفر وموقفهم من أخلي الجدع والزمال وموقفهم من الناس المعرضين عن هذا الدين يؤالجونهم على ذوق الكتاب والسنة بالحكمة التي آساهم الله و... وأقدرهم عليهم ويكفي هذه الأسئلة بالقرمين فيها براكة إن شاء الله تعالى. الله عليه وسلم سبنغ سلام انا